الأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباد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 والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقًا لما بين يدائه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا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 قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خَلَقُوا من الارض أَمْ لهم شركون في السماوات ام اتيناهم كتابا ام اتيناهم كتابا فهم على بينه من بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدَى مِن أَحَدٍ مِّنَ الْأُمَمِ فَلََّ جَ أَهُم نذيرَُّ ما زَادَهُم إَّا نُفُور استاستكبَام في الأأَْمِ وَمَكرَ السَّّ وَلَا يحيقُ المَكر السَّء إِلَّا بأَهلِ فَلْ يَظرونَ إلاا سُنةَ الأوولين.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 أبشِّره بمغفرةٍ وأجرٍ كريم إنا نحن نُحيي الموتى ونكتُب ما قدَّموا وآثارهم وكل شيءٍ أحصيناه في إمامٍ مُبين واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المُرسَلون اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فقالوا, فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا اننا تطيرنا بكم لا ان لم تنته لنا رجمنا انكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم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 إتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون